وَإِذْ نَكْجَئِنَكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ